موسوعه النابلسي ر ل للعلوم الاسلاميه ا ت ي الذين ت م غير ا ل وقال عليهم ولا الضالين و الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إ ذ ا مزقتم كل ممزق إ ن ك م لفي خلق جبين موسوعه ك ذ ب ا أم به ب جنة ل ا ل ذ ي ن ل ا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ف ي ا للعلوم ع ا ا و ل ل ا ب ي د ف م ي ر ا إلى ا بين أيديهم و م ا خ ل ف ه م من ا ل س م ا ء ولنشا نخسيهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك ل آ ي ه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير أ ا ل م الحديد ان اعمل سابغات وقدر في الصغر واعمل صالحا اني بما تعملون نصيب ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر واسلنا له و موسوعه ن الجن م النابلسي للعلوم الاسلاميه ا ل ش ك ر فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته, ما دلهم على موته الا ج ا ب ة ا ل أ ر ض تاكل منساه فلما خر تبينت الجن ان و ا ي ع لو م ن الغيب لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسب ان في مسكنهم آ ي ه جنتان عين يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ب ل د ت ط ي ب ة ورب غفور فاعرضوا ف أ ر س ل ن ا عليهم سيد العرين وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اقل خنطموا و ا ث ل ه ا وشيء من سلف قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ع ن ا ب ي ن ه م وبين ا ل ق ر ء الله ت ي فيها قرى فيها باركنا ظاهرة وقدرنا ا قرى س سيروا ي ي ر ف ا ل ي ي ا ل وأياما آ م ي ن فقالوا ربنا ى و ظ ل م و ا أ ن ف س ه م ف ج ع ل ن ا ه م أ ح ا د ي ث و م ق ن ا ه م ك ل ممزق س ي ل ل ع ل و ي ا ل ك ا س ل ا شكور ولقد صدق عليهم إ ب ل ي س ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذ ر ة في السماوات ولا في الارض Thank you.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 بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك إ ل ا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس م ا ل و ع د ه ا ل ن ا د ب ل س ق ل ل ك م ي ع ا د ي و م ل ا تستغرون ساعة و عنه ل ا ت س ل ا م و ن موسوعه النابلسي للعلوم ا ن ت الاسلاميه ت ك ب ر و ا ان نحن صددناكم, صددناكم عن الهدى بعد إ ذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 「なにそれを私が持っているのか」